فأنعنت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصنك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا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 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلنا كلما فَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَاءَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمًى وَصَمّ كَثِيرٌ منهم والله والذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسراء مِنْ أَنْصَارٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثَ ثَلَاثًا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الأليم Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Thin Iyaka nabudu wa Iyaka nasta'i Iyidina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alai Goyri Zal referredi edo abonei wird zuten U Kelleya Leti vaidei gezien, sell Hiru-13, فكفروا منهم عذاب أليم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا أفلا يتوهون إلى الله ويستغفرونهم والله غفور من المسيح بن مريم من المسيح بن رسول قد خنت من طبله الرسل وامه صديق كان ياكلن الطعام اوضر كيف نبين له الله هو السميع العليم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا, ولا تتبعوا أهواء قول قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء ونفروا من بني إسرائيل على نسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم minnun fasiqun Allah mi'amman muni ban hamidan fa